ويل لكم ولكم والذل لكم لكم الله sen dekor olsakum, ve mezulana, ve üzulana ve azabın mahiyetin dokum, kâib ol harajat, ki taantığın lıxwanına, لن نطضيذ للقرود النا أحفاد عمر بدمائنا وسم سترتدوا الذل لا لباسي وابشروا بغرب الرقا نعتل الجبال الرواسي هماتنا فوق السحاب سترتدوا الذل لا لباسي وابشروا بغرب الرقا يا لثارات تكون خلافة بمنهاج سيد البشر يا لثارات عمارة ينجلي ليل الكفر ثم تكون خلافة بمنهاج سيد البشر الله على واجل يحز بلاتي وهبل إن بحوف كثر انبحوا فكثروا النباح لا يوزوا فينا جبل خيبر خيبار يا مجوس جيش محمد قد لا تجرع بالذل كؤوس وتنحبوا حزرة خيبر خيبار يا مجوس جيش محمد قد لا تجرع بالذل عبيده واسعت صفعات ريدنا من حديث لا بل شدوا من المسد نحن الفروق والوليد وبل عبيده واسعت صفعات ريدنا من حديث لا بل شدوا من المسد الويل لكم والذل لكم قسما سندك عرشكم والمنذول والعز لنا وعذاب الله محيطكم الويل لكم والذل لكم قسما سنذكو عروشكم والذل لنا والعز لنا وعذاب الله محيطكم الويل لكم والذل لكم قسما سنذكو عروشكم والذل لنا والعز لنا وعذاب الله محيطكم